وهذه نهج ا ل ب ر د ة ريم على القاع بين الباني والعلمي أ ح ل سفك دمي في ا ل أ ش ه ر الحرمي رمى القضاء بعيني جعذر أ س د ا يا ساكن القاع أ د ر ك ساكن ا ل أ ج م ي لما رنا حددتني النفس ق ا ئ ل ة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي ج ح ت ه ا وكتمت السهم في كبدي جرح ا ل أ ح ب ة عندي غير ذي أ ل م ي رزقت أ س م ح ما في الناس من خلق إ ذ ا رزقت التماس العذر في الشيمي يا لائمي في هواه والهوى قدر لو ش ف ك الوجد لم ت ع ذ ل ولم تلم ي لقد أ ن ل ت ك أ ذ ن ا غير و ا ع ي ة ورب منتصت والقلب في صممي يا ن ا ع س الطرف لا ذقت الهوى أ ب د ا أ س ه ر ت مضناك في حفظ الهوى فنمي أ ف د ي ك الفا ولا آ ل الخيال ف د ا أ غ ر ا ك بالبخل من أ غ ر ا ه بالكرمي س ر ا ف صادف جرحا دهميا ف أ س ا ء ورب فضل على العشاق للحلمي من الموائس ب ا ن ا بالربا وقنن اللاعبات ب ر و ح السافحات دمي السافرات ك أ م ث ا ل البدور ضحن يغرن شمس ا ل ض ح ا بالحلي والعصمي القاتلات ب أ ج ف ا ن بها سقم و ل ل م ن ي ة أ س ب ا ب من السقم العاثرات بالباب الرجال وماء ق ل ن من عثرات الدلف الرسمي المضرمات خدودا اسفرت وجلت عن ف ت ن ة تسلم ا ل أ ك ب ا د للضرم ي الحاملات لواء الحسن مختلفا أ ش ك ا ل ه وهو فرد غير منقسمي من كل بيضاء أ و سمراء زينه للعين والحسن في ا ل آ ر ا م كالعصمي يران للبصر السامي ومن عجب اذا اشرنا اشرنا الليث ب ا ل ع ن م ي وضعت خدي وقسمت الفؤاد ربا يرتان في ك ن س منه وفي اكمي يا بنت ذي اللبد المحمي جانبه القاك في الغاب ام القاك في العطمي ما كنت اعلم حتى ع ن مسكنه ان ا ل م ن ا والمنايا مضرب الخيمي من انبت الغصن من ص م ص ا م ة ذكر واخرج ر ي م من ض ر غ ا م ة قرمي بيني وبينك من سمر القناح جبن ومثلها ع ف ة ع ذ ر ي ة العصمي لم ا غ س مغناك الا في غضون كرن مغناك ابعد للمشتاق من ا ر م ي يا نفس دنياك تخفي كل م ب ك ي ة وان بدا لك منها حسن مبتسمي فضي بتقوى كفاها كلما ضحكت كما يفض أ ذ ى ر ق ش ا ء بالثرمي م خ ط و ب ة منذ كان الناس خ ا ط ب ة من أ و ل الدهر لم ترمل ولم ت أ م ي يغنى الزمان ويبقى من إ س ا ء ت ه ا جرح بادم يبكي منه في الادمي لا تحفلي بجناها أ و جنايتها الموت ب ا ل ز ا ر مثل الموت بالفحمي كم نائم لا يراها وهي س ا ه ر ة لولا ا ل أ م ا ن ي و ا ل أ ح ل ا م لم ينمي طورا تمدك في ن ع م ة و ع ا ف ي ة و ت ا ر ة في قرار البعس والوصمي كم ظللتك ومن تحجب بصيرته إ ن يلقى صابا يرد أ و ا ل ق م ا يسمي يا ويلتاه لنفسي راها ع ودها م س و د ة الصحب في م ب ي ض ة اللممي ركضتها في مريع المعصيات وما أ خ ذ ت من ح م ي ة الطاعات للتخمي أ هامت على أ ث ر اللذات تطلبها والنفس أ ن يدعها داعصب ا ل تهمي صلاح أ م ر ي ك ا ل ل أ خ ل ا ق مرجعه فقوم ن ن ف س ب ا ل أ خ ل ا ق تستقمي والنفس من خيرها في خير ع آفي ا ف ي ة والنفس من شرها في مرتع وخمي تطغى إ ذ ا مكنت من ل ذ ة وهوى طغي الجياد إ ذ ا اضت على الشكم ي أ ن جل ذنبي عن الغفران لي امل في الله يجعلني في خير معتصمي أ ل ق ي رجائي اذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغممي إ ذ ا خفضت جناح الذل أ س أ ل ه عز ا ل ش ف ا ع ة لم أ س أ ل سوى أ م م ي وان تقدم ذو ت ق و ى ب ص ا ل ح ة قدمت بين يديه عبره ندمي محمد صفه الباري ورحمته و ب غ ي ة الله من خلق ومن نسمي يزري قريضي ز ا ي ر ا حين امدحه ولا يقاس الى جهدي لدارمي وصاحب الحوض يوم الرسل س ا ئ ل ة متى الورود وجبريل الامين ض م ي سناؤه وسناه الشمس ط ا ل ع ة فالجرم في فلك والضوء في علمي قد اخطا النجم ما نالت ابوته من سوده باذخ في مظهر سنمي نموا ل ي ه فزادوا في الورى ش ر ف ا ورب اصل لفرع في الفخار نمي حواء في سبحات الطهر قبلهمو نورانقا ما مقام الصلب والرحمي لما راه بحيره قال نعرفه بما حفظنا من الاسماء والسيمي ساء الحراء وروح القدس العالماء مصون سر عن الادراك منكتمي كم جيئه وذهب شربت بهما بطحاء مكه بالاصباح والغسمي ووحشه لابن عبد الله بينهما أ ش ه ى من ا ل أ ن س ب ا ل أ ح ب ا ب والحشمي يسامر الوحي فيها قبل مهبطي ومن يبشر بسيم الخير يتسمي لما دعا الصحب يستسقون من ض م ا فاضت يداه من التسنيم ب ا ل س ن م ي وظللته فصارت تستظل ب ي غ م ا م ة جذبتها خ ي ر ة الديامي م ح ب ة لرسول الله اشربها وقعائد الدير والرهبان في القممي إ ن ا ل ش م ا ئ ل ى ن رقت يكاد بها يغرى الجماد ويغرى كل ذي نسمي ونودي ي ق ر أ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي هناك اذن للرحمن فامتلات أ س م ا ء م ك ة من ق د س ي ة النغمي فلا تسال عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلمي تسالوا عن عظيم قد أ ل م بهم رمى المشايخ والولدان باللممي يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق ا ل ع ل م ي لقبتموه أ م ي ن القوم في صغر وما ا ل أ م ي ن على قول بمتهمي فاق البدور وفاق ا ل أ ن ب ي ا ء بكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظمي جاء النبيون ب ا ل آ ي ا ت فانصرمت وجئتنا بحكيم من غير منصرمي آ ي ا ت ه كلما ط ى ل ل م د ى جدد يزينهن جلال العتق والقدمي يكاد في ل ف ظ ة منه م ش ر ب ة ي ص ي ك بالحق والتقوى وبالرحمي يا ا ص ح الناطقين الضاد ق ا ط ب ة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي حليت من عطل جيد البيان به في كل منتذر في حسن منتظم ي بكل قول كريم انت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب م س ر النور في الظلمي تخطغت مهج الطاغين من عرب وطيرت ع ن ب س الباغين من عجمي ريعت لها شرف الايوان فانصدعت من ص د م ة الحق لا من ص د م ة القدمي اتيت والناس فوضى لا تمر بهم إ ل ا على صنم قد هام في صنمي و ا ل أ ر ض م م ل و ع ة جورا م س خ ر ة لكل ط ا غ ي ة في الخلق محتكمي مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أ ص م ع م ي يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنمي والخلق يفتك اقواهم ب أ ض ا ف ه م كالليذ بالبهم أ و كالحوت بالبلمي أ س ر ى بك الله ليلا إ ذ ملائكه والرسل في المسجد ا ل أ ق ص ى على قدمي لما خطرت به تغفو بسيدهم كالشعب بالبدر أ و كالجند بالعلمي صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله ي أ ت م ي جبد السماوات أ و ما فوقهن ا ل ب ي م على م ن و ر ة د ر ي ة ا لجمي ل ركوبه لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في ا ل أ ي ن ق الرسمي مشيئه الخالق الباري وصنعته و ق د ر ة الله فوق الشك والتعمي حتى ضلعت سماء لا يطار لها الا ج ن ا ح ولا يسعى على قدمي وضاعف القرب ما قلدت من منن بلا عداد وما طوقت من نعمي س ن ع ص ب ة الشرك حول الغار س ا ئ م ة لولا م ط ا ر د ة المختار لم تسمي هل أ ب ص ر و ا ا ل أ ث ر الوضاء أ م سمعوا ه م س التسابيح و ا ل ق ر آ ن من أ م ا م ي وهل تمثل نسج ل ع ن ك ب و ت لهم كالغاب والحائمات الزغب كالرقمي فادبروا ووجوه ا ل أ ر ض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم ي لولا يد الله بالجارين ما سلما وعينه حول ركن الدين لم يقمي تواريا بجناح الله واستترا ومن يضم جناح الله لا يضمي هذا مقام من الرحمن مقتبس ترميم هابته سحبان بلبكمي ا البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرمي شم الجبال إ ذ ا طاولت انخفضت والانجم الزهر ماواسمت ه اتسمي والليث دونك باسا عند وثبته إ ذ ا مشيت إ ل ى شاك السلاح كمي ل تهفو إ ل ي ك وان ادميت حبتها في الحرب ا ف ئ د ة الابطال والبهمي محبه الله القاها و ح ي ب ت ه على ابن امنه في كل مصطدمي كان وجهك تحت النقع بدر دجا يضيء ملتزما او غير ملتزمي بدر تطلها في بدر فغرته كغره النصر تجلو داجي الظلمي ذكرت باليتم في القران تكرمه و ق ي م ة ا ل ل ع ل ؤ المكنون في اليتمي الله قسم بين الناس رزقهم وانت خيرت في ا ل أ ر ز ا ق والقسمي ان قلت في ا ل أ م ر لا أ و قلت فيه نعم فخيره الله في لا منك أ و نعمي اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت أ ح ي ي ت اجيالا من الرممي والجهل موت ف إ ن اوتيت م ع ج ز ة فابعث من الجهل أ و فابعث من الرجمي قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا ج ا ء و ا لسفك دمي جهل وتضليل احلام و س ف س ط ة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلمي لما أ ت ى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعممي والشر إ ن تلقه بالخير ضقت به ي ذرعا و إ ن تلقه بالشر ينحسمي سل ا ل م س ي ح ي ة الغراء كم شربت بالصعب من شهوات الظالم الغلمي ط ر ي د ة الشرك يؤذيها ويوسعها في كل حين قتالا ساطع الحدمي لولا حماه لها ح ب و لنصرتها بالسيف م ن ت ف ع ت بالرفق والرحمي لولا مكان لعيسى عند مرسله و ح ر م ة وجبت للروح بالقدمي لسمر البدن الطهر الشريف على لوحين لم يخش مؤذيه ولم يجمي جل المسيح وذاق الصلب شانئه ان العقاب بقدر الذنب والجرمي ا خ النبي وروح الله في نزل فوق السماء ودون العرش محترمي علمتهم كل شيء يجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم دعوتهم لجهاد فيه سددهم والحرب اسس نظام الكون والامم ي لولاه لم نر ل ل د و ل ا ت في زمن ما طال من عمد او قر من د ه م ي تلك الشواهد تترى كل ا و ن ة في ا ل أ ع ص ر الغر لا في ا ل أ ع ص ر ا ل د ه م ي ب ا ل أ م س مالت عروش واتلت سرر و لو لولا القذائف لم تثلم ولم تصمي أ ش ي ا ء عيسى أ ع د و كل ق ا ص م ة ولم نعد سوى حالات منقصمي مهما دعيت إ ل ى الهيجاء قمت لها ترمي ب أ س د ويرمي الله بالرجمي على لوائك منهم كل منتقم لله مستقتل في الله معتزمي مسبح للقاء الله مضطرم شوقا على سابح كالبرق مضطرمي لو صادغ الدار يبغي ن ق ل ة ف ر م ا ء بعزمه في رحال الدهر لم يرمي بيض م ف ا ل ي ل من فعل الحروب بهم من اسيو ف الله ل ل ه ن د ي ة الخزمي كم في التراب اذا فتشت ع ا ل رجل من مات بالعهد او من مات بالقسمي لولا مواهب في بعض الانام لما تفاوت الناس في الاقدار والقيمي ا ش ر ي ع ة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطمي يلوح حول سن التوحيد جوهرها كالحلي للسيف او كالوشي للعلمي غراء حامت عليها انفس ونهن ومن يجد سلسا من ح ك م ة يحمي نور السبيل يساس العالمون بها تكبلت بشباب الدهر و ا ل ح ر م ي يجري الزمان واحكام الزمان على حكم لها نافذ في الخلق مرتسم ي لما اعتلت د و ل ة الاسلام واتسعت مشت ممالكه في نورها التممي وعلمت ا م ة بالقفر ن ا ز ل ة راي القياصر بعد الشاء والنعمي كم شيد المصلحون العاملون بها في الشرق والغرب ملكا باذخ العظمي للعلم والعدل والتمدين ما عزموا من ا ل أ م و ر وما شدوا من الحزمي سرعان ما فتحوا الدنيا لملتهم و أ ن ه ل و ا الناس من سلسالها الشبمي ساروا عليها ه د ا ة الناس باي بهم إ ل ى الفلاح طريق واضح العظمي لا يهدم الدهر ركنا شاد عدلهمو ح ا ئ ط البغي إ ن تلمسه ينهدمي نالوا ا ل س ع ا د ة في الدارين واجتمعوا على عميم من الرضوان مقتسم ي دع عنك روما واثينا وما حوتا كل اليواقيت في بغداد والتومي وخل كسرى و إ ي و ا ن ا يدل به هوى على أ ث ر النيران و ا ل أ ي و م ي و ت ر ك رمسيس إ ن الملك مظهره في ن ه ض ة العدل لا في ن ه ض ة الهرم ي دار الشرائع روما كلما ذكرت دار السلام لها أ ل ق ت يد السلمي ما ضارعتها بيانا عند ملتام ولا حكتها قضاء عند مختصمي ولا احتوت في طراز من قياصرها على رشيد ومامون ومعتصمي من الذين إ ذ ا سارت كتائبهم تصرفوا بحدود ا ل أ ر ض والتخم ي ويجلسون إ ل ى علم و م ع ر ب ة فلا يدانون في عقل ولا فهم ي يطاطئ العلماء الهام ا ل نبسوا من ه ي ب ة العلم لا من ه ي ب ة الحكم ي ويمطرون فما ب ا ل أ ر ض من محل ولا بمن بات فوق ا ل أ ر ض من عدمي خلائف الله جل وعلا م و ا ز ن ة فلا تقي سن ع م ل ا كالورابهم ي من في ا ل ب ر ي ة كالفاروق معدله وكابن عبد العزيز الخاشع الحشمي و ك ا ل إ م ا م إ ذ ا ما فض مزدحما بمدمع ا في م آ ق ي القوم مزدحمي الزاخر العذب في علم وفي أ د ب والناصر الندب في حرب وفي سلمي أ و كابن عفان و ا ل ق ر آ ن في يده يحنو عليه كما تحنو على الفطمي ويجمع ا ل آ ي ه ترتيبا وينظمها عقدا بجيد الليالي غير منفصمي جرحان في كبد ا ل إ س ل ا م ملتاما جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي وما بلاء ابي بكر بمتهم بعد الجلائل في الافعال والخدمي بالحزم والعزم حاط الدين في محن اضلت الحلم من كهل ومحتلم وحدن بالراشد الفاروق عن رشد في الموت وهو يقين غير منبهمي ي ج ا د ن القوم مستلا مهنده في اعظم الرسل قدرا كيف لم يدم ي لا تعذلوه اذا ط ا ف الذهول به مات الحبيب ف ظ ل الصبو الرغمي يا صلي رب صل ي وسلم م ع ر ب ت على ا نزي لعرشك خير الرسل كلهم ي محيي الليالي ص ل ا ة لا يقطعها الا بدمع من الاشفاق منسجمي م س ب ح لك جنح الليل محتملا ضرا من ا ل س ه د او ضرا من الورم ي ر ض ي ة نفسه لا تشتكي سام وما مع الحب ان اخلصت من سامي وصل ي ربي على ال له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم بيض الوجوه ووجه الدهر ذو حلك ن شم ا ل أ ن و ف وانف الحاد ذات حمي و أ ه د خير ص ل ا ة منك أ ر ب ع ة في الصعب صحبتهم م ر ع ي ة الحرمي الراكبين إ ذ ا نادى النبي بهم مهال من جلل واشتد من عممي الصابرين ونفس ا ل أ ر ض و ا ج ب ة الضاحكين إ ل ى ا ل أ خ ط ا ر والقحمي يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أ م م من ر ق د ة العدمي سعد ونحس وملك انت مالكه تدين من نعم فيه ومن نقمي راى قضاؤك فينا ر أ ي حكمته أ ك ر م بوجهك من قاض ومنتقمي يا رب أ ح س ن ت بدا المسلمين به فتمم الفضل و م ن ح حسن م خ ت ت م ي مع تحيات تسجيلات الحرمين ا ل إ س ل ا م ي ة بالرياض